هل أسس النبي صلى الله عليه وسلم دولته بالسيف؟ أصبح صلى الله عليه وسلم معذورا منذ أعلن أبو جهل الحرب على المدينة أصبح معذورا في اتخاذ أي إجراء عسكري تجاه قريش ومن معها واتخاذ أي إجراء تأدي تجاه مواطنيه الوثنيين المتآمرين معها لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم حليم يجتمع بهم يذكرهم باستغفال أبي جهل لهم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 فأنتم هؤلاء تريدون أن تقتلوا أبناءكم وإخوانكم كلمات أعادت لهم رشدهم فزاد احترامه بينهم فبدأ الكثير منهم ينسحبون شيئا فشيئا من معسكر بن سلول. كان خطابه صلى الله عليه وسلم لمواطنيه خطاباً تصالحياً يجمع الشمل لا خطاب فرق تسد يذكرهم بما يجمعهم لا بما يفرقهم يذكرهم بالجوار والرحم والنسب يذكرهم بأمن دولتهم كما فعل بالأمس عندما وقف على الحياد من الشجار الذي أثاروه مع اليهود أمام المسلمين وكاد يصل إلى السلاح فلم يصطف صلى الله عليه وسلم إلى جوار أحد بل بقي يسكنهم يهدئهم لأن القائد إذا مال إلى طرف من شعبه لم يعد قائدا ولا رأسا أصبح مجرد طرف ظل صلى الله عليه وسلم قائدا يقنع بالكلمة كما كان في مكة بالكلمة لا بالصوت كل هذه الروعة ومع ذلك لا يخجل أعداؤه حتى اليوم من الافتراء عليه بأنه أسس دولته بالسيف ونشر دينه بالدماء يشطبون التاريخ الذي سجل أن الوثنيين اضطهدوه فلم يرد وطاردوه فلم يرد وحاولوا اغتياله فلم يرد ورصدوا الجوائز لقتله فلم يرد وعرض عليه الملك إهلاكهم فأبى وها هو التاريخ يسجل أنه لم يتغير بعد أن أصبح زعيماً فها هي قافلة قرشية فيها بضاعة لطاغوت مكة أمية بن خلف الذي تفنن في تعذيب بلال تصل إلى المدينة فلا يتعرض لها صلى الله عليه وسلم بل إن عبد الرحمن بن عوف التاجر يحميها باتفاقية مع أمية في ظل الدولة الإسلامية فيقول كاتبت أمية ابن خلف كتابا بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة اتفاق يكشف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بالبناء لا بالهدم وبالحب لا بالكراهية وبأنه لا يحمل شيئا تجاه أحد حتى قريش ولكن الطاغوت يفسد كل شيء بحقده يتوجه شاب أنصاري إلى مكة وبدلا من أن يحظى بالأمن كما تحظى تجارة طواغيتها في المدينة، يتهور أبو جهل فيستفزه ويمنعه، فيقلب هذا الشاب حياة أبي جهل وأمية إلى جحيم،